إذ يقول المؤلف رحمه الله وأظهر الاقوال عندي في معنى العهد في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة أم اتخذ عند الرحمن عهدا أن المعنى أم أعطاه الله عهدا أنه سيفعل له ذلك بدليل قوله تعالى في نظيره في سورة البقرة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وخير ما يفسر به القرآن القرآن وقيل العهد المذكور العمل الصالح وقيل شهادة ان لا إله إلا الله قوله تعالى سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سيكتب ما قاله ذلك الكافر افتراء عليه من أنه يوم القيامة يؤتى مالا وولدا مع كفره بالله وأنه يمد له من العذاب مدا قال القرطبي في تفسير قوله تعالى ونمد له من العذاب مدا اي يزيده عذابا فوق عذاب وقال الزمخشري في الكشاف ونمد له من العذاب مدا اي نطول له من العذاب ما يستاهله ونعذبه بالنوع الذي يعذب به المستهزئون او نزيده من العذاب ونضاعف له من المدد يقال مده وامده بمعنى وتدل عليه قراءه علي بن ابي طالب رضي الله عنه ونمد له بالضم واكد ذلك بالمصدر وذلك من فرط غضب الله نعوذ به من التعرض لما يستوجب غضبه انتهى وأصل المدد لغة الزيادة ويدل لذلك المعنى قوله تعالى في أكابر الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وقوله في الأتباع والمتبوعين قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقوله في هذه الآية ونرثه ما يقول أي ما يقول إنه يؤتاه يوم القيامة من مال وولد أي نسلب منه في الدنيا ما أعطيناه من المال والولد بإهلاكنا إياه وقيل نحرمه ما تمناه من المال والولد في الاخره ونجعله للمسلمين ويدل للمعنى الاول قوله تعالى انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون وقوله واننا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون كما تقدم إيضاحه في هذه السورة الكريمة وقوله ويأتينا فردا أي منفردا لا مال له ولا ولد ولا خدم ولا غير ذلك كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة الآية وقال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كما تقدم ايضاحه فإن قيل كيف عبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بحرف التنفيس الدال على الاستقبال في قوله سنكتب ما يقول مع أن ما يقوله الكافر يكتب بلا تأخير بدليل قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالجواب أن الزمخشري فيك كشافه تعرض للجواب عن هذا السؤال بما نصه قلت فيه وجهان أحدهما سنظهر له ونعلمه أننا كتبنا قوله على طريقة قول زائد بن صعصعه الفقعسي إذا منتسبنا لم تلدني لائمة ولم تجدي من أن تقري بها بدا أي تبين وعلم بالانتساب أني لست بابن لائمة والثاني أن المتوعد يقول للجاني سوف أن تقيم منك يعني أنه لا يخل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستأخر فجردها هنا لمعنى الوعيد قال المؤلف رحمه الله انتهى منه بلفظه إلا أن زدنا نسم قائل البيت وتكملته وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه يكتب ما يقول هذا الكافر ذكر نحوه في مواضع متعددة من كتابه كقوله تعالى قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وقوله تعالى أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ وقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وقوله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون وقوله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وقوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إلى غير ذلك من الآيات بهذا أيها المستمع الكريم يكون نهاية لقائنا هذا على أمل أن يتجدد بنا وبكم اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته